نا ظالمين، فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبيين. لو أردنا أن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 وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 Walaupun kita benar di Zabur, min bagi dzikir, an al ardh yarithuha ibadill salihun. Inna fiha zalab la ghalqoh min al bidin. Wama arsalna kila rahmatan